d o u لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أ ي م ا ن ك م من فتياتكم المؤمنات والله أ ع ل م ب إ ي م ا ن ك م بعضكم من بعض فانكحوهن به ل أ ه ل ه ن واتوهن اجورهن محصنات ع ر و ف م محصنات غير مسافحات ولا متخذات أ ح د ا ف إ ذ ا أ ح ص ن ف إ ن ا ت ي ن ب ف ا ح ش ة فعليهن ر ص ه م على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي ا ل ع ن ة منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور ر ح ي م يريد الله ليبين الله لكم و ي ه د ي ك م سنة ا ل ذ ي ن من ا ب ل ك م و ي ت و ب ع للعلوم ي ك م و ا ل ه ي حكيم م ا ل ل ل ه يريد أن يتوب ي أن ع ك ويريد الاسلاميه ذ ي ن ت ت ل بيلا ا ي ع ظ م ي ر ي د ا ل ل ه أن يخفف ع ن ك م وخلق ه د ع ا ي ه غير ربحيه ذ ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اجلنا الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عن تراضي موسوعه ن ك م ل تقتلوا ا أ ن ف ك النابلسي ل ه ن ك م م ومن ا ي ف ع للعلوم ذ ك الاسلاميه و ظ م ف و ف ن ي ه ن ا وكان ذلك على ل ل س ي ر ا إن د خ ل ك موسوعه ل ا ت ت م ا فضل النابلسي ا ب مما للعلوم ا ا س أ ل و ا ا ل ا م ي ه إن فضلوا ان ل ل ه كان بكل شيء عليم ا ولكل جعلنا مواليا من ما ترك الوالدين و ا ل أ ق ر ب و ن والذين عقدت أ ي م ا ن ك م ف آ ت ه م نصيبهم إ ن الله كان على كل شيء شهيدا الله أكبر الله أكبر م و ا ل ع ه النابلسي ح م للعلوم الاسلاميه د ي ي ن ك نعبد س د ا الصراط ل م س ت ق ي م ص ر ا ط الله ذ ي ن أنعمت ع ي م غير ا ل م عليهم غ ب و ولا ا ل س ن ى و ل ق و ا م و ن على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أ ن ف ق و ا من أ م و ا ل ه م فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهدوهن في ا ل م ض ا ج ر واضربوهن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 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ا ل ج ن و ب والصاحب في الجنب وابن السبيل وما ملكت أ ي م ا ل ك م إ ن الله لا يحب من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 الله ا ل أكبر ح موسوعه د لله ر ي النابلسي م ت ق م صراط ا ل ذ ي ن أ ل ع م ت ع ل ي ه م غير ا ل م عليهم غ ض و و ب ل ا ا ل ا م ي ن وإن ت م و س ل ض ا ع ف ه النابلسي ويؤتي من د ه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من ل ل ع ل ى م الاسلاميه ء ش ه و الذين ك ولا ي ك م و ن ا ل ل ه ح د ي ث ا يا أيها ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لا ت ق ر ب و ا ا ل ص ل ا ة وأنكم س ك ا ر حتى ت ع ل م و ا م الاسلاميه ت ق و و و ن ل جنبا عابر إلا سبيل حتى و وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم على جاء من الله أو لا موسوعه س ل ا ء فلم ت ج د ا ماء ت ي ا ل ن ا ب ل أ ي د ي ك م إن ا للعلوم ه كان ف غفورا و ا أ م تر إلى الذين أ ت و ا نصيبا ن ا ل ك ت ا ب يشترون ا ل ل ا و ي ر ي د و أن السبيل والله موسوعه ا ل ل ه ن ص ي ر ا من ا ل س ي ن يحرقون هادوا ا للعلوم ك ن الاسلاميه و ع ي م ع س ع وراعنا لين ا ل س ن ة وطعنا في الدين ولو أ ن ه م قالوا سمعنا وطعنا أ واسمعوا ن ظ ر ن ا لكان خيرا لهم و أ ق و ى ولكن لعنه الله بكفرهم ولكن لعنه الله بكفرهم فلا يؤمنون إ ل ا قليلا الله أ ك ب ر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 والذين م و ت و ا ا ل ك ت ا ب بما آمنوا ن ز ل ن ا مصدقا لما معكم من ق ب ل أن ن م س وجوها فنردها ع للعلوم ى أدبارها ن ك م ا ل ع ن ا أصحاب ل س ب و ك ا ن أ م ر ا ل ل ه م ف ع و ل ا إن الله ل الحسنى ي غ يشرك به ويغفر و ما د موسوعه ن الذين يشرك عظيما ي افترى تر ك بالله إثما ألم إلى فقد ز ن ن أ ه ا ل ل ه يزكي م ن ي ش ا ء ب ل ا ي ق للعلوم ن ف ا انظر كيف يفترون ى الله الكذب ك ف به إ ث ا م ب ي ل ا س ل تر ا م ي نصيبا م ن ن الكتاب ي ؤ م و ن بالجبث و ا ع ه ا و و ي ق ل و ن للذين ك ف ر و ا ه ؤ ل ا أهدا من الذين آمنوا ء من س ب ي للعلوم ا الذين ل ن ه م ا ل ه ن ي ل ع ن ا ل ل ه فلن ا م ي ه أ م لهم نصيب من الملك ف إ ذ ا لا يؤتون الناس نقيرا أ م يحتدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آ ت ي ن ا آ ل إ ب ر ا ه ي م الكتاب و ا ل ح ك م ة و آ ت ي ن ا ه م ملكا عظيما فمنهم وكفى من آمن به ومنهم من به عنه بجهنم صد إن م و س و ي ه النابلسي ا و ت ر للعلوم ا ل ا ا ل ا ن ع ز ي ه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 الله أ ك موسوعه النابلسي ا للعلوم ن ي الاسلاميه ي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 إ ن تلازم ع ت في شيء تردوه إ ل ى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلك خ ي ر و أ ح س ن ت أ و ي ل ا أ ل م ت ر إ ل ى الذين يدعون م أ ن ه م آ م ن و ا بما أ ن ز ل إ ل ي ك وما انزل من قبلك يريدون يريدون ان و ن ي ت ح ا ك م و ا إ ل ى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بغيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين, رايت المنافقين يصدون عنك صدودا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امنوا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اظلموا انفسهم جاهلين ا س ت ولو ا ل ه انك س تغلى عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من ذلك موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه وإذا د أجرا ي ا ل ا م ص ر اسماء ط ا م ت ق ي ومن ي ط الله و الحسنى و ل ف مع الذين أنعم شركه عليهم من الهدى ل ي ي ق ن شركه د ا ع و ح ي أولئك ر ف ح ي ه ذات ل ك م ض م و ك ف ى ب ا ل ل ه ع ل ت م ا الله أكبر أكبر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 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان و والنساء والولدان الذين ن والولدان س ا ا ء ل يقولون ربنا أ خ ر ج ن ا من هذه ا ل ق ر ي ة الظالم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 فقاتلوا أ و ل ي ا ء الشيطان إ ن كيد الشيطان كان ضعيفا الله أكبر الله اكبر ل ل الله ه أكبر أ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 وان إ تصبغم سيئه يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فمالها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 ويقولون طاعه ف إ ذ ا برزوا من عندك ب ن يتطائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبهتون ف أ ع ر ض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أ ف ل ا يتدبرون القران ولو كان م ن غير الله ل و ج د و ا ف ي ه ا خ ت ل ا ا كثيرا وإذا جاءهم ف أمر م ن ا ل الخوف أ أو أذاعوا م ب ه و ل و ردوه إ ل ى ا ل ر س و ل و إ ل ى أ و م ا ل أ م منهم ر ل ع ل م ه ا ل ذ ي يسيرون ل و ل ا فضل ا ل ل ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا ل ي ه أكبر, الله أكبر الله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 قاتل في سبيل الله لا تكلف إ ل ا نفسك وحفظ ر المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا أ ا ش د تنكيلا من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها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 ل ي ج م ع ن ك م إ ل ى يوم القيامة ل غير ر ب ف ي ه ومن أصدق م ن ا ل ل ه ح د ي ث ا الله أكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن وما كان لمؤمن أ ن يقتل مؤمنا إ ل ا خطا ومن قتل مؤمنا خطا أ فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه إ ل ى اهله إ ل ا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنه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 موسوعه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إِذَا ض ر ب ت م فِي س ب ي للعلوم ا ل ه فَتَبَيَّنُوا ا ت ق ل ل و ا ن أَلْقَى الاسلاميه ل ا ا فَعِندَ ل ل مَغَانِمُ كَثِيرًا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم ف ت ب ي ن و ا إ ن الله كان بما تعملون خبيرا الله اكبر ل ل ه أ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 ف م و م س و ا ه م النابلسي ا للعلوم ا الاسلاميه اسماء الله يستطيعون, حيلة لا يستطيعون حيلة ولا ي ت د و ن س ب الحسنى ومن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في ا ل أ ر ض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إ ل ى الله ورسوله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 م ي س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ك ا ن كانوا ل ك ا م ي ه واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين, أس... الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فينيلون عليكم ميله واحده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 فمن يجادل, فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن ََ يجادل َُُِ الله ََّ عنهم َُْْ يوم ََْ القيامه ََِْ ة امن يكون َُُ عليهم ََِْْ وكيلا َ ومن ََ يعمل ََْْ سوءا ًُ أ َ و ْ يظلم َِْْ نفسه ََُْ ثم َُّ يستغفر ََِِْْ الله َّ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا ً رحيما ًَِ ومن ََ يكسب َِْ إ اثما ً ف َ إ ِ ن َّ م َ ا يكسبه َُُِْ على ََ نفسه َِِْ وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرم, ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفه منهم أ ن يضلوا وما ي ل شركه الهدى شركه دعويه ل ي ت ا ب و ا ل ح ك م ة وعلمك م ا لم ت ك ن ت ع ل م و ن اجتماعي ل ل ه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 و ل ن ب ل و ن ه م ولنبلونكم ولنبلونكم ولنبلونكم و ل ن ا ل و ن ك م ولنبلونكم ولنبلونكم ولنبلونكم ولنبلونكم ولنبلونكم و ل ن ب م و ن ي ه م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 سندخلهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر و ق ا ل د ي ن فيها أ ب د ا وعد الله حقا ومن أ ص د ق من الله قيلا الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 ف أ و ل ئ ك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا و م ن أ ح س ن دينا ممن أسلم و ج ه ه ل ل ه وهو م ح ن و ا ت ب ع ل ه ي للعلوم الاسلاميه ا ل اسماء الله ب ك ل شيء م ح ي ي ط ا س ن ى ويستفتونك في النساء قل الله يبتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الاتي لا, لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أ ن تنكحوهن و ا ل م س ت ض ع ف ي ن من النابلسي و لليتاما ا للعلوم ا ل ل ه أكبر ا س ل ا ل ل ه الحمد لله ر ب العالمين الرحمن الرحيم ا ل م ك يوم ا ل د نعبد ي إياك وإياك نستعين ن ه د ن ا ا ل ص ر ا ا ط ل م س ت ق ي م ص ر ا ط الذين ن أ ع م ت عليهم غير ا ل م عليهم غ ض و ولا ب ا ت ي ن آ م ي ن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 م ي ن يا أ ي ه النابلسي ا ذ ي آ م ن و كونوا قوامين ا ق ص ش ه للعلوم ه ولو ى أ ن ف س ا ل و ا ل ي ن و ا ل أ ا م ي ه أولى بهم فلا تتبعوا بهما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 ان الذين آ م ن و ا ثم كفروا ثم آ م ن و ا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بان لهم عذابا اليم ا الذين ي ت خ ذ و س و ل ه ا ل ن دون ا ل م ؤ م ن ي ن أ ي ب ت ل ل ع د ه م ا ل ع ز ة فإن ا ل ع ز ة ل ل ه ج م ي ع ا ً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 وان كان للكافرين نصيب قالوا الم نستحوذ عليكم ولم نع كن من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الله الله الله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 م ا ي ف ع ل ا ل ل ه ب ع ذ ا ب ك م ل س ي ل ل ع م و م ن ت م و ك ا ن ا ل ل ه ش ا ك ر ا ع ل ي م ا ا ل ل ه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 الحمد ل ل ه رب الهدى ع ا ل شركه ح الرحيم م م ن ا ل يوم ا دعويه ب د إ ا ن ا الصراط س غير ص ا ط ر ل ذ ي ن أنعمت ع ل ي ه م غير ا ل م غ ض و ب ع ل ي ه م و ل ا ا ل م ا ع ي ن آمين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 إ ن ه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إ ن نفعت الذكر ى سيدكر من يخشى ويتجنبها ا ل أ ش ق ا م الذي يصلى النار الكبرى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 س م ع ا ل ن ا ل س ي ل م ع ل و م ا ل ا س ل ا م ي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 سمع الله لمن حمده ا ا ل ل س م عليكم و ر ح م ة س و ل ه النابلسي ح للعلوم ه ا ل م ا ل ا س ل ا م ي م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 و أ ز و ا ج ن ا و ر ي ا ت ن وإحواننا من ا ا ل ن ا ر ب ر أرحم ح م ك يا ا ل ر ا ح م ي ن ا ل ل ه م يا ذا ا ل ج ل ل ا و ا ا ل إ ك ر م ي ا حي ي ا قيوم يا من ت س م ع ك ل ا م ن مكاننا وتعلم سرنا ا وترى وتعلم و ي ه ر ن ا ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا حق موسوعه ا ر ح ن ا واعفو ل ن ا وتجاوز عن سيئاتنا عن ب ر أرحم ح م ك يا ا ل ر ا ح م ي ن ا ل ل ه م اغفر ل ل ل م م س ي ن و ا ل م س ل م ا ت و ا ل م م ؤ ن ن ي و ا ل م م ؤ ن ا ت ا ل أ ح ي ا ء م ن ه م والأمر ا ل ل ه م اغفر ل م و ت ا ل م س و ي ن ا ل ذ ي ن ش ه د و ا لك ب ا ل و ح د ا ن ي ة و ل ن ب ب ي ك ا ل ر س ا ل ة و م ا ت و ا ع ل ى ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم و أ ك ر م نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى ث و ب ا ل أ ب ي ض من الدنس اللهم اغفر لابائنا و أ م ه ا ت ن ا م اللهم ربونا صغارا اللهم من ك اجمعنا به في ج ن ا ت كجنات النعيم من غير حساب ولا عقاب ومن ك ا ن م ن ه م اغثنا حيا اللهم ق اغثنا ل م اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم ا م ي ن من ا ل م س ل م ي ن ونفس ترب ا ل م ك ر ا غ ي ن ا ا ل د ي ن عن ل واشف م ر ض ا ن ا ومرضى اللهم م س م ي ن ا ل ل أنجل ا ف ي ن من المؤمنين في ك ل م ك ا ن ا ل ل ه م ف ش ر ج ه م ه م ا ل ل ه م ن غ س ك ربحيه ذات مضمون اجتماعي اللهم احفظهم من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن أ ي م ا ن ه م وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أ ن يغتالوا من تحتهم اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل د ا ئ ر ة السوء عليهم اللهم عليك بهم ف إ ن ه م لا ي ع ل يُعجزونك. اللهم من ارادنا وبلادنا وامننا بشر فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم احفظ أ م ن ن ا ورجال امننا برحمتك وفضلك وجودك يا ارحم الراحمين اللهم وفق امامنا بتوفيقك وايده بتاييدك اللهم هيئ له ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه و إ خ و ا ن ه و أ ب ن ا ء ه م ل م ا فيه خير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع أ ولاه أ م و ر المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم اجعلنا ممن دعاك ف أ ج ب ت ه واستهداك فهديته واستنصرك موسوعه ت النابلسي أرحم للعلوم محمد ى ن ن ب ي ح م م د ك الاسلاميه ص ي ت على إ ب ر ه ي م و ى آل إ ب ر ه ي إنك ح م د م ج اسماء الله م على الحسنى نبينا م ح م د ك م النابلسي للعلوم الاسلاميه ه ي ح م د م ج